and يا ما هو يا يا من هو بزاجي في إسماعيل رسالة من أولها ويا الأفضل ثلاثة، أبدأ ونشرها ونشرها الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة لنسي المفروض عليه أن الله هو يكتبه وكتبي، ولا بد من أن يعترف في تاريخه. معرفة وتعرفي التوقيع مذكراً، ولهذا يحكم معه سامبا كذلك. فيما يتعلق بالتوقيع، يقول ابن قيم الحنبه الله في عالم الواقعين: إن أشرف العلوم على الله. ما أصدر الرومي عمد الحق التوحيد وأنفرها علم أحكام العبيد يعني فعلم التوحيد تنظر من الله سبحانه وتعالى وشاف من العبيد والتوحيد هو الاستغسام والتهدر لمعبود واحد سبحانه فمن طاقه ذل وتذلل لآظام و الصفات هذا التقسيم دليله استقاء آيات القرآن استقاء آيات القرآن كما يذكر الإمام الأمير الشندي رحمه الله عليه في واقع الأيام يعني في صعاب في صعاب إن قره تعالى إذا هذا القرآن ينديه للتي هي أقوى تحدث أن الاستقرار دل على أن التوحيد يقسم إلى ذهبته أقسام ثم استطل الله, الله عليه بذكر الآية التي تدل على هذا التقسيم وهذا التقسيم انتبه إليه تريمة السبب قال الله الرحمن العلماء قبل من هؤلاء قبل تيمية وغيره من, من أقدم من كتب في هذا التقسيم الإمام النعمان أبو حنيفة رحمه الله منذ قرنسة خمسمائة للهجرة في كتابه الفقه الأبزر. لأن الله سبحانه وتعالى يدعى في الأعلى لا في الأسفل، ودعاؤه في الأسفل مأجور لربوبية وآلية أكثر صورة من الله ذكر ثلاث أمور: الله سبحانه وتعالى يدعى في الأعلى لكن أسفل هذا قسم من أقسام التوحيد وهو الدوليين؟ الصفات من صفاته العلو من صفاته العلو وأن العلو الصفات أجمع عليها المسلمون لكن العلو الذات هي التي مفع فيها تنقيلها أرضالي الفرحي أو الفرحي الأرواب يدعاك الأعلى ثم قال ودعوته في الأسفل مخارفة للقلوبية والرقوبية وهذا سواقنا نتحدث عنه معناتك الأقسام الثلاثة هذا رد على من يقول أدب الدنيا أو ابن القيين أو محمد العالي وكاك أو من قسم التوحيد لا قسم التوحيد. من المتقدمين رحمه الله كذلك فكره إهرمانداً في كتاب التوحيد والإمام الطحاوي المدوء فصلت 21-300 أو يقولون من المتقدمين أيما السلام تهدثوا على تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام هذا من حيث استفادة من حيث فهم أقسام التوحيد ثلاثة قسم يتعلق بأتعال الله سبحانه وتعالى المتعلق بالمخلوقين. قسم يتعلق بأتعال الله المتعلق بالمخلوقين. أقوله مرة أخرى. واضح. أقوله فعل لله سبحانه وتعالى. لكنه متعلق بالمخلوق. متعلق بالمخلوق. وهناك فعل للعبد. Aradah ini tukar kepada Allah. Aksi awal. Awal ilmu Allah. Ilmu Rabb Suhana Mu ta'ala dengan makhluk. Al-taqiyyah aluluhia. Ketiga, syabu alamdi aradah ini tukar kepada Allah. Kau mencatat, mengingat, mencium al-taqiyyah aluluhia. Taqiyyah aluluhia. Ada اختص بها رب عز وجل سبحانه وتعالى اذا لما نقول الا له الخلق والامر او خلق السماوات والارض فعل خلق السماوات والارض يتعلق به بربوبيه لانه هو فعل لله سبحانه وتعالى لو يتعلق بالمظلوم Lama نقول يسجد يصلي يزدي فعل فعلنا من العمد أرادني التقرؤ إلى الله سبحانه وتعالى لما نقول الرحمن على العرش استوى فعله استوى فعل لله سبحانه وتعالى هل هو مناع لكم لا هل هو فعل من المقلوق أرادني التقرؤ إلى الله؟ لا إنه قسم ثالث من هذا التقسيم فهو يكون في توحيد الأسماء والصفاء في توحيد الأسماء والصفاء إذا بإحيان الآن ظهر أن تقسيم التوحيد الذي قسمه هو الله سبحانه الله الذي قسم التوحيد هذا الأقسم هو الله سبحانه وتعالى فقسم ذكره في القرآن يتعلق من فعل له وتعلق من مخلوق وقسم فعل العبد أراد بإنتقرروا إلى الله وقسم خاص به وكل هذا يدخل في علم الدوهيد في علم الدوهيد من حيث التمر القسم الأول وهو الدوهيد الربوبيا أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن القفا يعتقدون هذا القسم لكن قبل ذلك ما هو التكليف المهم؟ لما أعلم أن من الله يسوع لكن ما هي التكليف؟ التكليف المهم يعني باختصار جمع أهل العلم في ثلاثة: إفراد الله بالخلق، إفراد الله بالملك، إفراد الله بالتدبير. يعني إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. جميع ما يتعلق بتوحيد روبيا يدخل تحت هذه الأقصام الثلاث الكون خالق ومخلوق وليس أبناء كثير فالخالق واحد سبحانه الباقي مخلوق له سبحانه وتعالى قال تعالى ألا له الخلق والأمر له خضر مقدر حصر الخلق له سبحانه قال ألا له الخلق فتقدموا ما حقه فتقدموا في الحصر في نواة العالمية لأن هذا أصدق في طرح تقول الخلق له لكن عندما قدم الخلق لا تعرف عن الحصر كثيرا الملك الذي خلق هذا الخلق هل ملك لغيره سبحانه؟ هل مخلوق ملك لغيره؟ لا, لا يمكن لأنه مخلوق له سبحانه فلا يمكن أن يقول الى ما قلنا لا يمكن ان يكون مملوكا إلا للخالق سبحانه وتعالى كذلك التدبير الذي يسير هذا المخلوق في حياته الى أن يكن كله لله سبحانه وتعالى مدبر واه سبحانه الذي خلق ورزق ويرقي ويرمي ويغني ويشتي والله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يتعلق بالتفكير فلما تعمل عن الرزق في كل كبير؟ أي مشاكل عن ذلك؟ في التدبير، الرزق، في التدبير الإمارات مثلا الشيخة، في كل التدبير، كثير من الأمور تتعلم ببعي التدبير كذلك الخط لأن الرزق مخلوق لله الرزق مخلوق لله، ما نأكله كله في الخط لله سبحانه وتعالى لكن أن يجعله لك أن يسيره لك أن يوصفه لك هذا تدبيل هذا التدبيل, التدبيل. فهو من حيث أصل خلق لله ومن حيث العلاقة بينه وبين المطلوب تدبيل من الله سبحانه وتعالى هذا التسم لم يمكنه قريش لم تنفه قريش لم يمكنه عهلة المشركين لم ينفه هذا التسم يعتقدونه الله سبحانه وتعالى ذلك في آيات كثيرة. على العالق من يترك من السماء والأرض، أما يدرك السماء والأرض، وما يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، وما يقدر الرأمة، فسيقولون الله. هذه كل أمور تعاقب فيها. هل هذا الاعتقاد، وهذا الإقرار، أدخله؟ لأنه قد يأتي الإنسان ببعضه ولا يسمى موهيد وقريش أتوا ببعضه مع ذلك الطاتر والدريس والعروس هم يقولون وليس أتوا من خلقهم يقولون الله من خلق الله السماوات هناك كثيرة والقنون بأن الخارج بأن المدبر بأن الضاطق بأن الشاكي هو الله سبحانه وتعالى مع ذلك ليسوا موهيدين القسم العبادة. هذا خالف فيه عامة الناس بل عامة المسلم غالب المسلم مخالفا لعامة الناس الأول عكس عامة البشرية مكهر هذين قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الصلاة مع الباس وغيرهم من الساف أنهم يقولون الله هو الخالق الله هو مازد ويعبدون غيره إذا أنهم يقررون بالتوحيد الرضوية وما يؤمن أكثرهم بالله إيمان المقلوبية إلا ومشركون في باب المقلوبية هذا بسيطة من السبب إذا غالب البشرية مفاجة كورن وهم وما يتعلق بالدعاء ما يتعلق بالتوكل ما يتعلق بالاستغاثة هذا الهدو أن جزء مصرف لغير الله فهو شكر فهو مخالف فهو مخالف من هذا المقالب إذا نجد في مسلمين من يدره غير الله يستغيث بغير الله هذا مخالف لتوحيد الأولوهية ونجد المسلم يعتقد أن الله هو الرازل والمحيط والمميد زيادة على المسلم نجد حتى التابع يمكنه أن الله هو القالب فرازم ونجدها تبايل بين توحيد الرقوبية وبين توحيد الأولوية وعندما أين الأولوية القسم الثالث الأسماء وصفة إفراد الله بما يختص هتقيت. هتقيت لما يختص به. وقالنا هذا القيد هذا القيد لكم دمين ولم في الكسمين لماذا؟ لأن الخرطة والمورقة والتدبيد لا يمكن أن يصرف لغيره. إفراد الله للخرط بالمل بالتدبير العبادة لا يمكن أن تصرف لغير الله إفراض الله بالعبادة بالولويا، لكن لما نتحدث عن المسميات، فلقد لوثناه ولا قاصح، فلا نقول إفراض الله بالأسماء ولما هناك بعض الأسماء وبعض بعض الصفات اختص بها سبحانه وتعالى دون غيره فالله سبحانه وتعالى اتصل بالكرم وبعض بعض الخلق اتصل بالكرم إذا نحن نقول لما اتصف الله سبحانه وتعالى بالكرم فلا يمكن أن يوصف هذا الوبن بالكرم إلا أن هناك فرق بين وصفه سبحانه وصفه عباقه فوصفه خاص به وصف الله بك خاص به وصف الإنسان بك على مستوى من المبصان ومن الشعر ومن الضعر ومن عدم الغنى إلى الأخير من الأصلاف التي تصمم بها البطل أما الله سبحانه وتصمم بك الكمال في كل أوصاته متصف بالكمال في, في كل أوصاته قال تعالى الكمان ولو المثل أن تعلم ولو المثل أن تعلم وقال تعالى هل تجد له هل تعلم له سمية أي مثيل سبحانه وتعالى إذا لما تعرف عن أوصاف جميع الأشياء لها أوصاف، والقاعدين لها أوصاف. إذا تخصص الله سبحانه وتعالى خاص به. إذا كنا نش خير إفراد الله بما يخص به من الأسماء والصفات. ألا؟ الرؤيا. الأهندية لهذه الأقصى كيف تعامل الشعب مع هذه الأقصى الثلاثة وكيف يجب أن نتعامل القسم الأول نوحيد ورموغيا يقول العلم لن يخالفين أحد بقلب هل هذا تعمير لن يخالف أحد من البشر توحيد قلوبهم بقلبهم، وإنما الذين خالفوا قلها خالفوا ظاهراً، ولم يخالفوا بقلوبهم. استدل العلماء بقوله على قول العالم وشحدو بها واستيقنها أنفسهم ظلماً وعبوراً، شحدو بها ظاهراً. ليسمعان الذي يعلم قال التراعي وما في الصروف ان مستقره في القلوب وجه حالها هو استقرارها واستقرتها من هضم بالامن والامن اذا من حيث المخالف لا مبرر للمخالف بقضي والذي كان عالم بالظاهر بالسر من ناحيه الملاح الامن الذي يقول قائله من لا إله والعياء وما من نمثلتهم هذا المجلوس الذي نقول للكون الإلهان خالقاً خالق للخير وخالق إشتار إذن النور والظلمة من نمثلتهم من عون الذي قال ما عانيت لكم من إله غيري لما قلنا لن للمخالقين لذلك لم نجد فيه سيئة في الروسل من نالتا لتوحيده القسم الثاني على عكس كنت قال فيه كنت المسلمون لذلك قال الله سبحانه وتعالى لما ذكر حكمة من خلق البشرية وكذا جبقا وما خلقت الجن والإنسى إلا لتوحيده إلا يعبده وما نرى القسم الأول هو أبو مبين وقالت على في الخدمه أن من انصار الرسل ولقد بعثنا في كل ربعه كل اطراف عموم وكل اطراف عموم و ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وملك التوحيد اعرضوا به وذكر التوحيد من البدارة الفاتحة من البدارة فاتحة ذكرى التوحيد الربيع يقول الأبد عين ما ذكر التوحيد الربيع في القرآن إلا استدلالا به على توحيد الربيع ما ذكر؟ لذلك وإنما ذكره به لي على توحيد الربيع Oh, wait, how many do you الذي <الأيدي> خلقني والحدث من الميلاد لكن قال الا الذي خلقني والايه ترى طرق طاني وال قاطه هي خلق قال العلماء يقولون استدل هنا بالربوبيه على الاوليه قال الا الذي طاني بمعنى أي لا يستحق العبادة إلى الصالح سبحانه وتعالى لا يساق العباد إلى الصالح ولا يريد أن يقيم إلى الرومية هذا أمر دونه أراد أن يستدل به على توحيد الألوهية هذا مهم جداً الشاطر القرآن أو الصح يذهب لتوحيد الألوهية أما ذكر توحيد الرومية ليس لذلك وإلى آخره استدل به كذلك فلّقوا كذلك فلّقوا يعني العقبة جالسة والمحاضرات أو المحاضرات في جو حين هذا في ت في ضياع الوقت جنة وقصير حاصل إلا ببعض المقومين إلا ببعض المقومين لكن عامة المسلمين الحديث حول التحية الروميم هذا ضياع الوقت وإنما وقع فيه الخلاف وقع فيه الخلاف يعني وقع الخلاف هذا زمن وما زال أرطيه بالشلاف وهو توحيد الولوهي توحيد الأسمائي والصفة في شقة كذلك الشقة الأول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو المعبود سبحانه فأي هي أو فأي شيء لا يمكن أن تعرفه إلا إلا حيما وربنا سبحانه وتعالى لا يواجه إليه أو أصدرنا مضرحاً وإن يؤمننا مضرحاً لأن جميعاً بيهدد يلوه سبحانه وتعالى إذا كيف نعرف ربنا سبحانه وتعب. إلينا تعرف إلينا بذكر أسمائه وصفاته في القرآن وكذلك السنة بمعنى ذكر أسمائه والصفات ليس عبثا ليس لطرد على من خالب لا وإنما أن تتعرف على خالقك وعلى معبودك سبحانه وتعالى لذلك يعين مما يتحدثون عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده علماء قالوا بقيده إنه ما يقصده عباده علماؤه به سبحانه وتعالى. ليس العالم مطلق العالم به سبحانه وتعالى إذا تعليمنا أو دراستنا لتوحيد الأسماء والصفات الله يتركونا منه أن تعاظم العالم هيا إنا ودعونا إلى سبحانه وتعالى ثم يأتي أمر ثانٍ وهو لا نستفع عنها عن ولا نجعل الدفاع عنها هو القصل ونضر القصل الوشع الاستفاعة من هذه الأسماء والصفل لا! لما تسمع الحكيم الخبير العزيز الرحيم له علاقة بما يفعل كل ما يقع لك له علاقة باسمه الحكيم أنه هذا الله الذي يوقع لك وقع من الحكيم العيل الخبيل يعني العلمة في التعريفة للغاوية هي وضع الشيء المناسب في المكان المناسب فأنت تعرف أن الحكيم الخبيل هو الذي أرى ذلك الأدفة هو أفضل ما يمكن أن يكون لك العزيز للعزر لما تكون في ضيق من لما تنظر إلى أختي يوم أو أو إلى أخيك تصدق أنك تعبد العزيز تعبد تعبد القوي تعبد ما يضرب بماكلين يستهزؤ بمستهزئين لا تدعه لذويك الأسماء الصفة في حياتك اليومية ونعني أن ندرس الأسماء الصفة لضرب ما المعبد لا هذا من الدين وهذا مقبول لي صار وهذا واجب علينا يجب أن نعمل أن عن هذه العقيدة هذه العقيدة هذا الانتصال ما يتعلق به توليد من حيث العقيد أما ما يتعلق به العقيدة كما يقول ابن فارس أن العينة فارق ردال أصر واحد في المدى مدى عمله أصر واحد يبدو على أشيك الجاذب، ببعض الاعتقاد الجاذب والذي يضيج من أثار هذا العصر في اللعاء أنه يدفع على كما قلنا الشد والصد كما تقول العرب يعتقد العسل أو يعتقد الشيء بمعنى صود واشتد والعسل يقول يعتقد العسل بمعنى صود واشتد كذلك يدل هذا اللطب على الانتخاذ اعتقد بمعنى اتخذ فما ذكر مع الصحابة لما أخذ سهباً له في الغزور فاشتغل به المستان فقال واحدة فكان أول مال نيع أي اتخذته معنى اتخذته لأسه فأنا أول مائل اتخرفته في أسهل بلغة لكن في الشعر العقيدة هي جميع الأمور الغيبية جميع الأمور الغيبية ما يمكن أو ما لا يمكن أن يصل إليه الإنسان بالحواس هذا يقوله غيبا بالاجتهاد هذا يقوله غيبا فهو العقيدة إلا أن العقيدة هذا اسم لا يكون منحا ولا ذنبا من حيث لله لا نقول عقيدة أو صاحب العقيدة بمعنى مبدع أو مذنب لا لأنه اعتقاد جازد واقعنا اعتقاد جازي فقط بخلاف العلم الذي يكون صاحبه ممتوحاً لأنه اعتقاد جازي بقيل أن يكون موافقاً للواقع اعتقاد جازي موافق للواقع هذا الولي اعتقاد جازم موافق للواقع. لو قال أحد الناس اليوم جمعة، يعتقد أن اليوم جمعة فهو اعتقاد جازم، هل موافق؟ هل هو موافق للواقع؟ نقول هذا مخادجاهي. ليس ما لا يسويه إلى العلم هذا جاهي. لكن أقول هل اعتقده؟ نعم. بيقول أم ما يعتقده؟ إذا نعقيده اعتقاد جازم. وناقِي العلم اعتقاد جات مع ضابط وقيد الموافقة لما في الواقع الواقع, على الواقع على على هو أعلى حسن ذالك الواقع أعلى حسن ذالك العلم. عند الشرع واقع الكتاب والسنة أعلى حسن ذالك العلم. فكانت عليكم لذلك قد تكون العقيدة صحيحة وقد تكون ضابطة وكسي. فهنا يحتاج إلى مصلح العقيدة. هي الضبطة لتنضبط العقيدة مع العين فإن تفقت العقيدة مع العين كانت صحيحة مصدر عقيد الله؟ الكتاب اليوم برعان والسنة بخير؟ صحيحة والسنة الصحيحة الإجماع الإجتراف قياس الغوف عقيدة على ما لا كيفسكم يML فهلienne جميلة لا لا لاzk <تصفيق> لا يمكن أن ينسل إلائها لا يمكن أن نشتائد به عقيدة لا تقص إيل problem العقيدة لا يمكن القياس و من يستخدم العقيدة لا يمكن أن تصل إيلات الحواس، وللعقيدة أخرى لهذا الغيب أن يكون عمريق الوحيد فمصدر العقيلة الإمام والسنة الصحيحة والإجماع لأن الإجماع لا يعقل إلا عن مصر إلا عن ذليل الإجماع لا يعقل إلا عن ذليل لذلك يقول الإجماع ذليلا في العقيد والإجمع ما اتفق عليه النبي وعلى عصر ما دمير بدون سلم هذا هو بدون سلم لكن وقال فتحد الأعلم بذلك عصر هذا لا يسمى إجمع هذا لا يسمى إجمع فكرة خاص العقيلة chilling cues — wil nouvelle mit el member فكل مس glucose اعتقدتها القلب وجزمها ورغض عليها إن كانت موافقة لل�ithm ب الحكو الأسنة والإجماع كانت صحيحة كانت صحية كانتammedون صحيحة وإن خالبت الكتاب وال evne أو خالم الكتاب اوfect the subject of كانت باطلة وفاس إذا نوافقت العلم، فهي فاحصة، وإن خالفت العلم كانت فاسدة. إذا مع العلم محمودة، وإن مكثت كانت بسمومة. لكل شيء أكبر مفيد العلم، تقربه أو يسقاه الشيبان، هذا هو إذا تحدثنا عن العقيلة أنها من حيث شرع عامة بجميع الغيبية ومن النساء الغيبية الأهمها كان الإيمان كان الإيمان أمور قدية أمور عقدية الإيمان بالله أمور غيبية الإيمان بالملائكة وعُمَر وعُثمان وشي غيري لأنه الآن نتحدث عن النليم عن محمد بن عبد الله أو نتحدث عن وصف الرسالة يكون الآن نتحدث عن محمد بن عبد الله نعم فهو أحد أبناء قريش أو أبناء القراش لكن هل يكون هذا من بلي هاش أو من بلي قراش لوعي يأتي لوعي وعنه رسالته من الله سبحانه وتعالى لأبيك الدهر فرسالة النبي صلى الله عليه غيب أن محمد من عبد الله وشاهد تقرأ بينه الأمرين تقرأ بين الأمرين الإيمان في القرآن أنه كارات الله غير غير عند وصل أن يكون هذا كلم الله أعتقد أن هذا كلم الله غير لن يكون في باب الإيمان وفي باب الغيبية كذلك في في الإيمان في المناخ الإيمان في القلاء والقلب هذه الأركان الإيمان تسد وإما استلم الصراع مزاع صراع قائد كل طربة الغيب لو تحدثنا عن الخلق قبل أن تخلق السماوات والقمر كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ كتب الله وقال للخلق قل المُخلق السماوات والقمر بخمسين على أمر غيب خلق السماوات والقمر أمر من المثال الغيرية ما يقول مشاهدة الغيرية كما وقع علي نور عليه السلام الذين كانوا معه علي السلام يعلمون المفاصيل الحياتي أنه دعاهم سرباً وجهاراً ونكفي سواء وخمسين سنة هذا مشاهدة لهم أوقي مفاصيلة حياة النوعب مشاهدة أوقي مشاهدة أبنا لنا؟ الغير أن يؤمن لكم سنة من كثير من التاريخ لن تخبر ما كثير من تاريخ أن نوع ما كثير رقمه ألف سنة إلى خمسين عامات من أخبرنا؟ الوحي فهي بنسبت إليه مشاهدة وبنسبت إلينا؟ غير لأننا نعلم لو أخبرنا بما يقعنا نعلم في ما؟ بدون وسائل الاتصاب كيف بدون وسائل الاتصاب إنسان جلس معه الآن يفعل في منطقة كذا وكذا ولم عن الآن بالنسبة لمن جلس من ذلك المجلس غير مشاهد مستديسية لا غير و <تصفيق> هناك أمور غيرية تكون و أمور تكون غيرية نسبية غيرية نسبية غيرية للضع وليس للضع يه <تصفيق> دليل وشاهد يه دليل <تصفيق> نعم هو دليل دليل على انته هو دليل مشاهد على الغيب هو وشاهد للغيب التجلس وترى ما لا يقر بالميراص عليه الصلاه والسلام انا مشاهدة ليس امر غيب لكن قد لا يمكن ان يقع من المخلوق ولم يقع من المخلوق ذلك علم أن من جاني هذا الفعل المصر من يريد الله فهو الأليل للغير استددت بمشاهدة على المسائل الغيبية اليد هو من طعام المباركة في المئة هذا أمر مشاهد أبوها يقول جاء أقول لهم لما لديهم أستدعيها أهل الصفة فشرب كله ثم شربه حتى لم أجدهم أسلحة مع أنه بيقول يقول قد أتوب يعني الله يكفر ثم جاءوا الشرطة فكلهم يظهر صم كيظهر صم عن واقعة ألاش مشهدنا رأي مشهدنا ده نعم غير نعم الخبر اللي نوجدك عن عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعرف هذه واقعة آه واقعة عن يسوع الآن فائدة بس ما بدل لما تحدث العقيدة فهي كل مسألة غيبية. لما تحدث عن التوحيد لا أحد التوحيد عقيد. ما أعرفه. لا أحد عن التوحيد. ربنا الله بالخاطئ والأمور كي بطلت. ربنا الله بالعبادة. ربنا الله مع خصمه اسماء وصفه. لما تحدث العقيدة كل كل جميع غيبيات. بمكان ملاك أو بمكان جد ما يقطعه بعض الناس في حياتنا اليوم ولم. لا يصنع لنا ذلك إلا عن فرد الوحيد فهل ستتحلون نتجة أريانهم هم يصنعون سبقاً أو سيدتي هذا هو هذا لبعض الناس ومعنوا إلينا عقيدة ما العلاقة؟ هل التوحيد مباين للعقيدة؟ هل التوحيد منفصل عن العقيدة بحيث في جانب والعقيدة في جانب؟ هذا السؤال الثاني هل التوحيد هو العقيدة والعقيدة هي التوحيد يعني موافق لا مكمل جزء. جزء العقيدة جزء من التوحيد أم لا التوحيد إن قلنا إيمان بالله من التوحيد الإيمان بالله التوحيد بأقسامه Kemudian kita melihat iman, bil malaikat, iman, bil jin, iman, bil musul, bil kudus. Ada kalau dia tahu siapa? Agiida, agiida. Umum, dan Tuhud. Allah, Allah, Allah. Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi Allah, Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi Allah, Jadi Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. في الألوهية في ما يقص جناس ما لكن لما نتحدث عن الجن كل واحد لما نتحدث عن جبريل أو عن ما يقال واحد لا مع أن هذا كله إلخو فيما عقيدة إلخو فيما عقيدة إذا العلاقة بين عقيدة ومن التوحيد علاقة كل وجزء علاقة كل وجزء فالتوحيد جزء من العقيدة التوحيد جزء من العقيدة لأن العقيدة في كل اللباء هو غير من نسبة إلينا هو كان غيبا لغيرنا أو غيبا لنا دون غيرنا أو غيبا لنا دون غيرنا كما مكسس ما توقع على أو بما سيقعه في آخر الزمان هذا من لمن يحضر ومشانا أو من نسبة إلينا غير بدأ بصراح السمع الجد صراح السمع الجد الذي أكتونا بالكلمة إلى الكلمة, في الكلمة فيكفت عن اسم احدان وإن كان اسمه احدانه أهم الأبراغ أو متاع الاسمه هذا يقول فيما الخير لكن هذا الذي استغطر الجن علمه قبل الجن الملككة فهي هو ذي فليس ميبان مطلقة ولم يقول اسمه علمه بعض المطلقة ليس مخير مطلقة وشهله بطلقة النخل والقرن فهناك فرق بين الغيب المطلق وبين الغيب النسبي الغيب المطلق هو اللي جاء فيه قول تعالى الآية وعده ورباته الغيب لا إله إلا هو وفسر الآية المطلا إن الله عدوه عدو الساعة قال فيها السائل والمزبوط النبي صلى الله عليه وسلم وجبير والسائل وكلامه سادات جبريل <سؤال> سيده والنبي صاظم سيده البشر يوجه يقول النبي سنت ما نسكون باعلى من السائر مناش غير مطلق لا يقول مطلق لجميع المطلق هذا غير مطلق هذا من اعلى الغيبيات المطلقه اذا الله الى نوع السرعه وينزل الغيب